<تصفيق> اسلامي يا مصر انني الفدا بيدي ان مدت الدنيا يدا ابدا لن تستكين ابدا انني ارجو ما اليوم غدا ومعي قلبي وعزمي للجهاد ولقلبي om men do rusya manda önlemle gelme